أيها الإخوة المؤمنون إن المؤمن الذي منى الله جل وعلا عليه بهذا الدين الحنيف الدين الإسلام وجعله من المسلمين لا يزالوا كل يوم يقرأ سورة الفاتحة مرات عديدة مستشعرا ما في هذه السورة من ايمان وتوحيد وذل وخضوع وخوف ورجاء وإقبال على الله تبارك وتعالى والله جل وعلا خص هذه السورة بأن فرضها على عباده يقرؤونها في اليوم سبع عشرة مرة فرضا لحاجتهم لحاجتهم الشديدة إليها وضرورتهم الماسة إلى العناية بها فلا غنى للعبد عن تكرار هذه السورة كل يوم وما اجتملت عليه وما اجتملت عليه هذه السورة من دعاء وسؤال هو أمر لا غنى للعبد عنه بل إن الدعاء الذي اجتملت عليه هو أعظم الدعاء وأشمله وأجمعه وأفضله على الإطلاق وأي شيء أفضل للعبد وأتم في نيل سعادته في الدنيا والآخرة من ان ينال هداية الله له الى صراطه المستقيم وسبيله القويم ولهذا لا يزال المسلم كل يوم يسأل الله اهدنا الصراط المستقيم اي من علينا بالهداية الى الصراط المستقيم وقد سبق معنا في هذا الدرس حديث عن هذا الصراط وأهميته وعظم حاجة العباد إلى السير فيه والثبات عليه إلى أن يلقوا الله جل وعلا وكذلك سبقت الإشارة إلى أن أمام الإنسان وهو سائر على هذا الصراط أمامه عوائق ثلاثة يجب عليه أن يكون منها على حذر شديد واحتياط بالغ عوائق ثلاثة أمام الإنسان وهو السائر يجب عليه أن يتخطاها وأن لا يقع فيها وأن لا تكون مفضية به إلى الخروج عن صراط الله المستقيم عائق الشرك بالله وعائق البدعة والحدث في دين الله وعائق المعاصي والذنوب وسبقا أشرت أيضا إلى أن من هداياتي هذه السورة العظيمة السورة الفاتحة أنها بإذن الله عز وجل تهدي العبد إلى ما يتخطى به تلك العوائق بل قرأنا بالامس كلمة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد والتي قال فيها ان من عقل هذه السورة وفهمها واحسن في تدبرها والقيام بمجلولها لا يقع في شرك ولا بدعة لا يقع في شرك ولا بذعة ولكن ذلك إنما يحصل إذا حصل للعبد فهم سديد وتدبر رشيد لهذه السورة العظيمة ثم تطبيق ما دلت عليه من التوحيد للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأما حديثنا هذا الصباح فسيكون عن هداية هذه السورة لعبد الله المؤمن إلى أو في السلامة من المعاصي كبيرها وصغيرها والمعاصي عائق أمام الإنسان عائق أمام الإنسان السائر في صراط الله المستقيم وهنا ينبغي أن يعلم أن الشيطان لا يزال بالعبد حريصا على اخراجه من صراط الله المستقيم وهو يخرج العبد من صراط الله المستقيم من احد طريقين من احد طريقين اما طريق الشبهة او طريق الشهوة يصل من خلالها الإنسان إلى الحدث في الدين والبدعة والشهوة يصل من خلالها إلى ارتكاب المعاصي والمحرمات فالشيطان يريد للإنسان أن يخرج من هذا السراط فيحتال عليه ويمكر به ويكيد له ويخطط لاخراجه ويدرس حال الانسان وميولاته واي طريق اقرب الى الخروج عنده هل هو طريق الشبهة او طريق الشهوة مثل ما قال بعض السلف إن الشيطان يشام القلوب ينظر القلب إلى أي شيء يميل هل هو ميال إلى التمسك بالدين والمحافظة عليه والبعد عن المعاصي أو أنه ميال للمعاصي متفلت من الأوامر مقبل على النواهي ينظر إلى ما يميل إليه الإنسان فإذا وجد فيه تمسكا بالدين وحرصا عليه اجتهد في إخراجه من الدين من جهة الشبهة لا يزال معه يقلل التدين والطاعة التي هو عليها ويهول من شأن العبادة التي يقوم بها فيبدأ يشدد على نفسه ويشدد على غيره إلى أن يخرج عن الصراط المستقيم من جهة الشبهات التي يلقيها عليه الشيطان الرجيم وأما الآخر الذي يميل أو إيمانه فيه ضعف ومحافظته على الدين فيها ضعف فإن الشيطان يأتيه من جهة الشهوات فالخروج عن صراط الله المستقيم إما عن شبهه وإما عن شهوه وإذا كان الخروج عن شبهة فهذا فساد في العلم وإذا كان عن شهوة فهذا فساد في العمل ودين الله تبارك وتعالى الذي هو الصراط المستقيم صلاح في العلم والعمل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال العلماء بالعلم النافع والعمل الصالح وإذا فسد أحد هذين إما العلم او العمل خرج الإنسان من صراط الله المستقيم وأنت هنا تشعر حاجة العبد الشديدة من اجل ان يكون ثابتا على هذا الصراط الى امرين الى علم يهدي والى عمل صالح يرقى الى علم يهدي والى عمل صالح يرقى علما يهتدي به الى الحق والى عمل صالح يمضي به في طريق الحق فاذا وجد هذا العلم, الص... العلم النافع والعمل الصالح مضى الإنسان في صراط الله المستقيم وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم عقب صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا كل يوم يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنن فالعلم النافع يهتدي به الانسان الى طريق الخير والعمل الصالح يمضي به في طريق الخير رفعة وعلوا والشيطان يريد خروج العبد اما بفساد علم العبد او بفساد عمله فاذا فسد العلم يصبح الانسان ظالا واذا فسد العمل يصبح الانسان مغضوبا عليه ولهذا قال في تمام السورة غير المغضوب عليهم ولا الظالين المغضوب عليهم فسدوا في العمل والظلون فسدوا في العلم لا علم عندهم يهتدون به فظلوا عن سواء السبيل والمغضوب عليهم عندهم علم لكنهم فسدوا من جهة العمل علم لا يعملون به فغضب الله عليهم فلا يسلم الإنسان من غضب الله ومقته وعقابه إلا إذا اهتدى إلى الصراط المستقيم وثبت على الصراط المستقيم وابتعد عن الخروج عنه لا بشبهة ولا بشهوه لا بشبهه ولا بشهوه والحديث عن الخروج عن الصراط المستقيم بالبدعه والحدث في الدين مضى الكلام عنه في في في درس اليوم الماضي ولهذا سيكون الحديث اليوم عن التحذير من الخروج عن صراط الله المستقيم من طريق الشهوات وهذا باب خطير على الناس يخرج منه أو من خلاله كثيرون عن صراط الله المستقيم اتباعا للشهوات واتباعا لدعاة الشهوات والذين في زماننا هذا أعني دعاة الشهوات تباروا وتنافسوا في صد الناس عن الخير وإيقاعهم في الرذائل والمحرمات من خلال مجالات كثيرة جدا عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الشبكة شبكة الانترنت العنكبوتية وعن طريق المجلات الهابطة وعن طرق كثيرة متعددة وقد تنافسوا وتباروا في صرف الناس عن صراط الله المستقيم الى حيث الشهوات الى حيث الوقوع في الرذائل والمحرمات واسمع في هذا المقام متأملا متدبرا قول الله سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات اكملوا ان تميلوا ميلا عظيما ان تميلوا عن ماذا أن تميلوا عن ماذا عن صراط الله المستقيم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي أن تميلوا عن صراط الله المستقيم وعن الجادة السوية وعن ينبغي أن يكون عليه العبد من ثبات على هذا الصراط مبتعدا عن المحرمات إذن لاحظ هذا الذي نبه الرب تبارك وتعالى العبادة عليه ويريد الذين يتبعون الشهوات إذن هناك فئام من الناس متبعون للشهوات هناك فئام من الناس متبعون للشهوات وماذا يريد هؤلاء المتبعون للشهوات من غيرهم؟ يريدون منهم أن يميلوا إلى الشهوات ميلا عظيما مثل ما مالوهم إليها بحيث لا يبقى الميل إلى الشهوات فيهم فقط بل يريدون من أهل الاستقامة أن يميلوا إلى الشهوات مثل ما مالوا ولهذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول, يقول رضي الله عنه ودة الزانيه لو زنى النساء جميعا ودت الزانيه لو النساء جميعا لان من يقع في حبال الشهوات ويتلوث بلوثتها لا يريد أن يكون وحيدا في مجتمعه فريدا في قومه في هذه الشهوات بل يريد من غيره ان يكون معه وان يكون على نهجه وعلى مسلكه ولهذا ينشط في من هو سالم من الشهوة ينشط معه لجره وإلى الميل به إلى سبيل الشهوات ومن هنا اخذوا ولا سيما في زماننا هذا يتفننون في عرض وسائل الشهوه واصطياد الناس واعتزاز اموالهم وايقاعهم في حوائر الشهوات المحرمه واللذائذ الباطلة التي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنها وحذرهم منها ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما اي عن صراط الله المستقيم وعن الثبات على هذا الصراط المستقيم يريدون من اهل هذا الصراط ان يميلوا عنه وان يحيدوا عنه وان يعوجوا عن هذا الصراط فلا يكونوا على الاستقامة بل يكون على الطرق الجائرة المعوجه إذن الأمر فيه خطورة على الإنسان وهي عقبة أمام الإنسان في سيره على صراط الله المستقيم يجب أن يكون منها على حذر يجب على العبد أن يكون على حذر من المعاصي ومن الآثام ومن الدخول فيما يغضب الرب العظيم سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب يحذر ويحتاط وهذه السورة المباركة تهديك بإذن الله جل وعلا تهديك إلى البعد عن هذه الردائل أليس قد قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة اعظم اركانها الفاتحة وقد مر معنا قول الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين سم الفاتحة صلاة لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي يتدبر الانسان فيها ويتأمل في كلام الله عز وجل ولا سيما في هذه السورة العظيمة التي هي ركن عظيم من أركان الصلاة سورة الفاتحة تهدي العبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى صراط الله المستقيم وإذا كان المؤمن يقرأ كل يوم متدبرا اهدنا الصراط المستقيم ثم حدثته نفسه إلى الخروج عنه بشهوة أو بلدة أو بفعل محرم سيمتنع وسيكون مع نفسه في مجاهدة وسيحرص على أطرها ومنعها وردها عن الدخول فيما حرم الله عز وجل أو عن الخروج عن صراطه المستقيم عملا بقوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فعل المعاصي خروج عن صراط الله المستقيم فعل المعاصي خروج عن صراط الله المستقيم والمعاصي التي نهى الله عباده عنها جاء في النصوص ما يدل على أنها على قسمين كبائر وصغائر والله جل وعلا قال في القرآن الكريم وكل كبير وصغير مستطر. أي مكتوب على العبد وسيلقاه في موازين, ح... موازين سيئاته يوم القيامة ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى ويقولون يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فكل ما قام به العبد من صغائر أو كبائر كله مكسوب قد ينسى الإنسان كثير من أعماله وكثير من ذنوبه ومعاصيه وكثير من متعه المحرمة قد ينسى ذلك كله او كثيرا منه لكن احصاه الله ونسوه احصاه الله ونسوه الله جل وعلا احصى ذلك كله على العبد وسيجد كل ما قام به في حياته من صغائر وكبائر مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها اللذة المحرمة تفنى في وقتها ولكن الذي يبقى عواقبها السيئة اللذة المحرمة تنتهي في وقتها والمتع التي حرم الله تنتهي في وقتها ولكن الذي يبقى عواقبها السيئة كما قيل تفنى تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخز والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار اللذة تنتهي المحرمة في حينها في وقتها تنتهي لكن الذي يبقى عواقبها السيئة عواقبها الوخيمة يقول أحد السلف لا لأذنب الدم فأرى ذلك في خلق زوجتي وخلق دابتي وهذه من الأمور التي في الدنيا أما الذي في الآخرة أعظم وأخطر فالذنوب منها كبائر ومنها الصغائر والله عز وجل مدح في القرآن عباده للمؤمنين باجتناب الكبائر والبعد عنها وعدم الوقوع فيها في آيات كثيرة في كتابه عز وجل منها قوله سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة وكذلك قوله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم وإذا ما غضبوهم يغفرون وقال, وقال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولهذا يحتاج السائر على صراط الله المستقيم إلى أن يكون على علم ومعرفة بالكبائر لأجل ماذا يحتاج إلى أن يكون على علم بالكبائر لأجل الحذر منها فتعرف الكبيرة وتعرف العقوبة المترتبة على الكبيرة وتعرف الآيات والأحاديث الواردة في التحذير من الكبائر فإذا وجد عندك هذا العلم بالكبائر وبخطورتها وبتحذير الله منها وبتحذير نبيه صلى الله عليه وسلم منها فإن هذا العلم بإذن الله عز وجل يهديك إلى مجانبتها وعدم الوقوع فيها ومن أجل ذلك ألف غير واحد من العلماء مؤلفات خاصة بالكبائر هناك كتب عديدة لأهل العلم بهذا العنوان الكبائر وتقرأ الكتاب من أوله إلى آخره كله عد للكبائر الكبيرة الأولى الكبيرة الثانية الكبيرة الثالثة وهكذا يعدد لك الكبائر ويذكر لك مع كل كبيرة خطورتها والأدلة على تحريمها وعلى أنها من كبائر الذنوب والمؤلفات في هذا الباب كثيرة وإن من أحسنها كتاب الكبائر للإمام الذهب رحمه الله وهذا الكتاب أيها الإخوة ينبغي أن نقرأه ينبغي أن نقرأه وأن نمر عليه ولو مرة واحدة ننظر في هذه الأمور التي حرم الله ونقرأ دلة تحريمها ونقرأ أيضا خطورتها وما يترتب عليها من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة نقرأ ذلك لنكون على حذر لنكون في احتياط في بعد في خوف من الوقوع في هذه الكبائر والمحرمات وكتاب الكبائر للذهب رحمه الله كتاب نفيس جدا. وقد أحسن فيه وأفات مؤلفه رحمه الله وعرض الكبائر وعلق تعليقات نفيسة جدا يحتاج إليها المسلم وذكر رحمه الله في الكتاب قول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن عدد الكبائر كم عددها أهي سبع أهي سبع قال رضي الله عنه هي إلى السبعين أقرب هي إلى السبعين أقرب قال الذهبي رحمه الله صدق والله قال الذهبي رحمه الله صدق والله لأن الكبائر كثيرة الأمور التي حرمها الله عز وجل على عباده وتوعدهم على فعلها وهددهم إذا وقعوا فيها كثيرة ليست سبعا ولا عشرا ولا عشرين قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرأ الذهب رحمه الله قال صدق والله ثم أخذ يعدد في كتابه الكبائر ويذكر مع كل كبيرة جملة من أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه وعدد في كتابه ما يزيد على السبعين كبيرة وعدد في كتابه ما يزيد على السبعين كبيرة فاذا اكرمك الله واخدت هذا الكتاب وقرأته ناصحا لنفسك ناصحا لنفسك تقول انا ارجو أن أكون من السائرين على صراط الله المستقيم بدون عوجات وهذه الكبائر تخرجني عن هذا الصراط إذن أنا أعرفها لأحذر منها لاتقيها. فتقرأ الكتاب كاملا وتتعرف على هذه الكبائر وتسأل الله جل وعلا أن ينجيك وأن يسلمك وأن يعيذك من الوقوع في شيء منه أليس هذا أيها الإخوة من النصيحة للنفس أليس هذا من النصح لنفسك أنت مطالب أن تكون ناصحا لنفسك وأن لا تغش, ل... تغش نفسك إلى متى يدس الواحد منا نفسه يدس وجهه في التراب ويدسي نفسه ويحقرها الى متى و متى ايضا نتغافل الى متى يستمر الانسان معرضا صادا ولهذا ينبغي ان يتعلم الانسان ويتفقه لان من اساسيات السير على صراط الله المستقيم العلم بالهدى لتفعله ولتقوم به والعلم بالباطل والمحرم لتتقيه ومن هنا قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يدري الشيء الذي يتقيه ويجب عليه أن يحذر منه ما هو كيف يتقيه فاقد الشيء لا يعطيه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة يحذر الأمة من كبائر الذنوب يحذر الأمة من كبائر الذنوب مثل قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموفقات وذكر الشرب والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف عدد سبع موبقات مهلكات لأصحابهن وكان مرة عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه وهو متكئ في جلسته عليه الصلاة والسلام وأصحابه من حوله يستمعون إليه فقال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وانظر هذه الطريقة في التعليم وشج الانتباه وهي من كمال النصح من الناصح الأمين صلوات الله والسلام عليكم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وأخذ يكررها مرات صلوات الله وسلامه عليه حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت أشفق عليه عليه الصلاة والسلام من كثرة التكرار تحذيرا للأمة نصح عليه الصلاة والسلام وبلغ وبين ووعظ وزجر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حذر عليه الصلاة والسلام الأمة من الكبائر كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال ألا إنما هن أربع ألا إنما هن أربع ما هي هذه الأربع يحذر منها عليه الصلاة والسلام وينهى أمته عنها وكأنه يقول لنا انتبهوا هذه الأربع أخطر ما يكون وأنكى ما يكون وأشد ما يكون فاحذروا هن أشد الحذر ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا انظر إلى هذه النصيحة العظيمة نصح عليه الصلاة والسلام أمة وبين لهم وهداهم إلى سراط الله المستقيم كما أمره الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إنما هن أربع هذا قاله في حجة الوجاع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وانظر الثلاث الأول من هذه التي حذر منها عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون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 وفي القرآن والسنة بيان للكبائر وإضاح لها وفي القرآن والسنة بيان لعقوبات الكبائر وما عد الله تبارك وتعالى لمرتكبيها من العقوبات المعجلة والمؤجلة هل من النصيحة لأنفسنا أن نمضي حياتنا إلى أن نموت ونحن متغافلون عن هذا الأمر؟ لسنا متفقين فيه لا نعطيه من وقتنا العلماء رحمهم الله نصحوا لنا أيضا بدل أن تتعب وتبحث عن هذه الكبائر وقد لا تهتدي إليها في دواوين السنة ومجاميع كتب الحديث جمعت لك كتاب الكبائر الذي ذكرت لك للإمام الذهب رحمه الله مجلد لطيف صغير قراءته لا تأخذ منك جلسة واحدة في ساعتين أو, أو, أو أقل وتقرأ الكتاب كاملا لكنك تقرأ الكتاب وأنت تنصح لنفسك تقول لنفسك هذه كبائر حذر الله منها ونهى عنها وهذا كلام الله وهذا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيا نفس احذري او يا نفس اقلعي ان كان الانسان مبتلى بشيء من ذلك فيحاسب الانسان نفسه كم هو جميل بالانسان ان يحاسب نفسه الان وهو في الدنيا في دار العمل قبل ان يحاسبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة في دار الجزاء اليوم حساب ولا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يقول علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون يعني هناك أبناء للدنيا وهناك أبناء للآخرة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 ليعمل صالحا ليجتنب محرما هيهات فالآن نحن في ميدان العمل إذن أيها الأخوة من المهم للسائر على صراط الله المستقيم أن يعرف الكبائر أن يعرف الكبائر ليحذر منها وليبتعد عن الوقوع فيها وليسلم منها ولا تكون السلامة إلا بالعلم إذا وجد العلم وجدت السلامة وإذا كان الإنسان على جهله أو على جهل فإن الجهل يسوقه إلى كل عظيم الذنوب منقسمة إلى كبائر والصغائر والكبائر أمرها عظيم وأهل العلم أيضا من نصيحتهم في هذا الباب بيّنوا ما يميّز به ما تميّز به الكبيرة من غيرها وذكروا حدّا للكبيرة تعلمه من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في آية أو في حديث وانتبه معي إذا وجدت في آية أو حديث ذكر الله عز وجل أمرا فنهى عنه وأعقبه بقوله بإخباره بأنه غضب على صاحبه أو لعن صاحبه أو أعد لصاحبه النار هذا الأمر صغير أو كبير إذا توعد صاحبه بلعن أو بغضب أو بدخول النار فهذا من الكبار ايضا اذا نص على ان الامر كبير اجتنبوا السبع الموبقات الا انبئكم باكبر الكبار هنا نص على انه موبق وانه كبير ستعرف انه من كبار الاثن ايضا تستطيع ان تعرف ان الامر من الكبار اذا وجدت ان هذا الذي نهي عنه ذكر له حد في الدنيا اما بان يقتل فاعله او ان يرجم او ان يجلد او ان تقطع يده او نحو ذلك هذه الحدود التي ترتبت على امور نهى الله عنها دليل على ان تلك الامور المنهية عنها ماذا كبائر فهذا ايضا مما تعرف به الكبيرة اما وعيد في الاخرة إما, إما أن يكون ترتب عليها في النص وعيد في الآخرة أو ترتب عليها في النص عقوبة في الدنيا بالجلد أو بالرجم أو بقطع اليد أو بقطع العنق أو غير ذلك هذا كله يدل على أن الأمر كثير. وكذلك ما يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس منا ليس منا هذا يدل على أن الأمر أيضا كبير وهذه الضوابط أشار إليها الذهبي وغيره من أهل العلم أشار إليها الذهبي وغيره من أهل العلم في المصنفات التي خصت في بيان الكبائر فإذا تفقهت في هذا الباب وعرفت الكبائر وعرفت أنها كثيرة وعرفت أيضا حد الكبيرة ووقفت على النصوص التي فيها التحذير من الكبار يصبح عندك في هذا الباب علما يسلمك الله تبارك وتعالى به من الوقوع في هذه العضائم ومن ارتكاب هذه الشناعات فهذا باب لا بد من حرص العفج عليه اذا اكرمك الله عز وجل واسأل الله ان يكرمنا وياكم اجمعين بالبعد عما حرم وأن يوفقنا لفعل ما أمر إذا أكرمك الله جل وعلا بالبعد عن, عن هذه الكبائر انظر الوعود الكريمة التي أعدت لك والمدخل الكريم الذي أعد لك باجتنابك للعظائم والكبائر قال الله عز وجل الذين يجسنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة قيد ساعة المغفرة بماذا باجتناب العظائم وقال تبارك وتعالى انت تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قيل في المدخل الكريم الجنة وقيل كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة وكل سعادة يحظى به العبد يحظى بها العبد في الدنيا والآخرة فهي من المدخل الكريم يدخلكم مدخلا كريما هذا مقيد باجتناب الكبائر مقيد باجتناب الكذار أيضا تكفير الصلوات والعمرة إلى العمرة و والجمعة إلى الجمعة للذنوب إذا اجتنبت الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة والصلوات والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن أكمل الحديث ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر فانظر هذا الفضل العظيم ولا حديث في هذا المعنى كثيرة ولهذا الكبيرة لا بد فيها من توبة وأما الصغائر فإن الحسنات تمحوها بإذن الله جل وعلا كما قال الله, كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وكما قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها فالحسنات ماحية للسيئات لكن الحسنة لا تمحوا سيئة الكبيرة لأن الكبيرة لابد أن تتوب منها لابد أن تتوب منها لابد أن يكون العبد منها على حذر وإن وقع فيها يجب عليه أن يبادر إلى التوبة منها وقد جاء في حديث حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذكر حال اهل الكبائر يوم القيامة وحالهم اذا عوقبوا ودخلوا نار جهنم لان دخول نار جهنم حمان الله وياكم على نوعين دخول من اجل التخليد ودخول من اجل التطهير الداخلون نار جهنم يوم القيامة على نوعيد عيد نوع يدخل نار جهنم ليخلد فيها أبد الآبات وهؤلاء المشركون والكفار كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا, ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم الندير فدوقوا فما للظالمين من نصير إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فالكافر والمشرك يدخل النار دخول تأبيد ودخول تطهير دخول تابيد وليس دخول تطهير وأما مرتكب الكبائر إذا أدخلوا نار جهنم يدخلون ماذا دخول تطهير أما الشرك لا تطهيره النار والكفر بالله عز وجل لا تطهيره النار ولا تمحصه النار انظر إلى بيان حال أهل الكبائر إذا دخلوا نار جهنم لما ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي السعيد أهل النار الذين هم أهلها قال عقب ذلك ويدخل النار أقوام أصابتهم النار بذنوبهم يعني الذنوب التي دون الكفر ودون الشرك أصابتهم النار بذنوبهم قال فيعذبون فيها حتى تكون أجسادهم فحما تتفحم أجسادهم والفحم هو الأسود الطافع الذي أجمر من شدة النار واحترق من شدة الصلي فيتفحمون قال عليه الصلاة والسلام فتميتهم النار إماته هؤلاء, هؤلاء كلهم مسلمون ولكنهم ماذا عصات, عصات ارتكبوا كبائر وارتكبوا عظائم من الذنوب دون الشرك والكفر بالله عز وجل وظلموا انفسهم بالمعاصي قال فتميتهم النار اماته ثم يخرجون منها ضبائر ضبائر اكذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين قال ويخرجون منها ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات وأفواج وأفواج ولاحظ الآن الخروج خروج هؤلاء من النار ليس لا يخرجون منها دفعة واحدة لماذا؟ لأن الكبائر التي ارتكبوها في الدنيا لم تكن على حجم واحد منهم مقل ومنهم مستكثر فالمقل يخرج قبل المستكثر. المقل من الذنوب من الكبار يخرج قبل المستكثر فيخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات بحسب الكبار أصحاب الكبار القليلة يخرجون أولا ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا ضبائر ضبائر ثم يلقون في نهر الجنة ما الذي يلقى في نهر الجنة سوداء متفحمة اماتتهم النار اماته يلقون في نهر الجنة قال عليه الصلاة والسلام فيحيون فيحيون بمائه لان قد اماتتهم النار فيحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل هكذا قال عليه الصلاة والسلام الحبة هي البذور والبذور التي تكون في بطن الوادي وإذا جاء السيل يطفح ماذا يفعل في البذور التي في بطنه يحملها على متنة يحمل البذور على متنة ثم يلقيها على جنبتي الوادي ولهذا تجد الأودية إذا سالت على جنبتيها ماذا ينبت تنبت الزروع وبذور هذه الزروع إنما كانت في بطن الوادي حملها السيل وألقاها على جنبتي الوادي فنبتت بماءه قال عليه الصلاة والسلام فينبتون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل أي التي يحملها السيل ثم ينعمون في الجنة هذا حال أهل الكبار هذا حاله أهل الكبار أهل الزنا أهل السرقة أهل عقوق الوالدين أهل الكذب أهل الغش أهل الغيبة أهل النميمة أهل الكبار التي حرم الله جل وعلا أليس من الجدير بنا الآن ونحن في الحياة أن ننظر في هذه الكبار ونقرأها ونعرفها ونحذر منها ونسأل ربنا جل وعلا أن يباعدنا عنها أم أننا نستمر في هذه الحياة متغافلين ولا كأن الأمر يعنينا ولا كأن الأمر يهمنا الواجب أن ينصح المسلم نفسه وأن يتقي ربه وأن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى والابتعاد عن المحرمات لا بد فيه من معرفة المحرمات ولهذا أيها الأخوة أنصحوا مرة ثالثة باقتناء كتاب الكبار للذهب رحمه الله وهو متوفر في المكتبات يقتنى هذا الكتاب ويقرأ حتى تأخذه معك في الحج تقرأه في الحج أليس النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال للصحابة ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تزلوا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتل حذر من الكبائر في الحج والحج باب عظيم للتوبة إلى الله تبارك وتعالى فيقبل الإنسان على حجه تائبا إلى الله منيبا إلى الله مقبلا على طاعة الله مبتعدا عن الذنوب والمعاصي ثم يرجع إلى بلده بصفحة بيضاء وحياة جديدة قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمة وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فالحج باب عظيم للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى ولهذا فرصة مينة لندخل حياة جديدة حياة فيها توبة فيها رجوع إلى الله فيها بعد عن المعاصي والذنوب ومهما كان ذنبك عددا أو نوعا فإن الله عز وجل يتوب على من تاب مهما عظم الذنب رحمة الله عز وجل أوسح والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولهذا لا يجوز لأحد مننا أن يقنط من رحمة الله أو ييأس من روح الله بل يبادل الإنسان إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل والله يغفر الذنب لمن تاب مهما عظم وانظر إلى هذا النداء المبارك في القرآن الكريم قل يا عبادي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 بكبائر بعظائم بذنوب بموبقات لكن هل يستمر او انه يقبل وباب الاقبال مفتوح وباب الانابة الى الله عز وجل مشرع فمن الخير للانسان والنصح لنفسه ان يتقي الله جل وعلا وان يتوب وأن يرتعد من الذنوب كلها وأن يخليها جميعها كبيرها وصغيرها ويجاهد نفسه يجاهد نفسه على ذلك والحياة مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنا دينا ومسبوا لنا وإن الله لمع المحسنين وأمر آخر يتعلق بالتوبة يدلنا على عظيم كرم ربنا سبحانه وعظيم إحسانه سبحانه وتعالى مع أنه غني عن توبتنا غني عن طاعتنا هو جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع ولا معصية من عصى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصيد من اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فالمعصية تضر صاحبها أما الطاع فلا تنفع الله والمعصية لا تضر الله يقول الله تعالى في الحديث القدس يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ولكن انظر الى كرم الله وعظيم احسانه في حق التائذ يقول عليه الصلاة والسلام لله اشد فرحا بتوبة عبده اذا تاب من احدكم اظل راحلته بفلاته عليه بصحراء وعليها طعامه وشرابه حتى إذا ايس منها وادركه الموت نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت وبينه هو كذلك اذا بخطام ناقته امامه فأمسك بخطام الناقه الرجل في هذه في هذا الموقف ما شده فرحه يقول عليه الصلاة والسلام مبينا حال الفرح الشديد الذي يكون لهذا قال فأمسك بخطام ناقته وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فرح في غاية الشدة ولهذا شدة الفرح أذهله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فرح الله عز وجل بتوبة عبده أعظم ولهذا قال الله أشد فرحا بتوبة عبده ذاتاب من أحدكم إلى آخر الحديث فالله عز وجل يفرح بتوبة التائبين ويحب من عباده أن يتوب. وأرسل الرسل وأمر في كتابه أهل العلم والدعاة أن يرشد الناس إلى التوبة وأن يدعو إلى التوبة بل إنه تبارك وتعالى دعا اليهود ودعا النصارى ودعا الكفار ودعا العصات ودعا كل أحد إلى التوبة إليه ذا بالتوبة مفتوح أمام الإنسان ولا ينقطع التوبة لا تنقطع قبولها إلا بأحد أمرين إذا غرغرت الروح وعاين الإنسان الموت هنا لا تقبل التوبة لأنها توبة مشاهدة للموت مثل توبة فرعون عندما أدركه الغرق هذه لا تقبل ولا تقبل التوبة إذا طلعت السمس من مغربها لأن الناس إذا رعوها طلعت من مغربها آمنوا جميعا والتوبة حينئذ لا تنفع التوبة التي في, في, في, في الغيب هي النافع أما المشاهدة للموت وعندما تغرغر الروح وتبلغ الحلقوم أو عندما تخرج السمس من مغربها حينئذ لا تنفع التوبة وعلى كل واحد مننا ان ينصح لنفسه وان يقبل على الله عز وجل تايبا منيبا وان يحرص على الثبات على هذا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يحرص على الثبات على الصراط المستقيم اجمل ما سبق ان من اساسيات الثبات على الصراط المستقيم الحذر من الكبائل والحذر من الكبار يتطلب منك أمورا منها العلم بالكبائر ومعرفتها وهذا باب سهل فيه أهل العلم بالمؤلفات الجامعة لنصوص الكبائر والأمر الثاني مجاهدة النفس على البعد عنها والحذر من الوقوع فيها وفوق ذلك كله الاستعانة بالله تبارك وتعالى ومن الاستعانة به قولك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراطة المستقيم إلى آخر السورة وأسأل الله الكريم رب العرص العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العنى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح. للتوبة النصوح اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم تب علينا يا تواب واغفر لنا يا وفور اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمن لنكونن من الخاسرين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقا وجل اوله وآخرة سره وعله اللهم اغفل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا